ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون 113. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون 111. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون 112. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. 121. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم 122. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام 121. وآخر أَنِ أن الحمد لله رب العالمين 122. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الْضُرْرَ دَعَانَ لِجَمْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرْرَهُ مَرْكَ أَلَمْ يَدْعُنَا إلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 119. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين 110. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا تُتَّلَعَ لَهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرآنٍ غَيْرِهَا ذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْتِ الْقَائِنَةِ نَفْسِي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 فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أَفَلَا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون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 177. سبحانه وتعالى عما وَمَا 178. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون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 حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. وجاءهم الموج من كل مكان وظنّ أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين من هذه لنكونن من الشاكرين فلما يَطْغَوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 111. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام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 129. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 120. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا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 كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما 122. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم 129. فما نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون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 قل مي يرزقكم من السماء والأرض أم مي يملك السمع والأبصار أم مي يملك السمع والأبصار و مِنَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي و يدبر الأمر 111. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون 112. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون 113. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل لله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنت فكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قول الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلَى الحَقِّ أَحَقُّ أَيْ يُتَبَعُ أَمَلَا يهذِي إلَّا أَيْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 113. يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 124. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 125. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين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 122. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 123. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون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 قد خسر الذين كذبوا برقا إلله وما كانوا مهتدين وإما نري بَعْضَ بعض الذين عدّهم أو نتوخّي أنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد ثم الله شهيد على ما يفعلون وَلِكُلِّ ولكل أمة فَإِذَا 118. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 119. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 قل أرأيتم إن أتاكم عذاب بيات أو نهر ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع أمرت به الآن وَقَدْ كُنْتُ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ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 وما تكونون في شأنه وما تتل منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفظون فيه وما يعزب عن ربك من قَالِدَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ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 العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إيم 111. يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخوصون 112. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا 113. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا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 متع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ لُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ 129. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة 120. ثم قضوا إلي ولا تنظرون 121. فإن توليتم فما سألتكم من أجر 122. إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن 119. معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 110. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم بالبينات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 114. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين 115. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين 116. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم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 119. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم 110. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما 129. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يسلح عمل المفسدين 120. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون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 فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيلا الذين لا يعلمون.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 111. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين 112. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 113. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم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 121. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 122. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ولِ الغُرُمَاذَ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَلَى قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَتَظَرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ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 121. وأن أقم وجهك للدين حليفا ولا تكونن من المشركين 122. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن